المعارف شتى والعلوم ا ل م ف ي د ة و ا ل ن ا ف ع ة ك ث ي ر ة وهي من فضل الله على ا ل ب ش ر ي ة وعلى ا ل خ ل ي ق ة ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان ولكنني بصدد الحديث عن أ ج ل العلوم و أ ع ظ م المعارف العلوم ا ل ن ا ف ع ة ك ث ي ر ة و م و ج و د ة والحمد لله ولها جامعاتها وتخصصاتها ولكنني بصدد الحديث عن دقائق وعظيم العلوم و أ ف ض ل العلوم ما قاد ودل إ ل ى الله تعالى إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أ ه ل ا ل خ ش ي ة وهم أ ه ل ا ل إ ن ا ب ة و أ ج ل العلوم و أ ع ظ م المعارف ما ربطك وقادك وعرفك ربك وهي ع ب ا ر ة عن قواعد في المعرفه من خلال هذه القواعد يمكن أ ن نتحصل على دقيق العلوم وعلى الطفها و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى في لطائف المعارف أ ع ظ م ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة القلب و أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت أ ف ض ل أ ن و ا ع العبادات العبادات ا ل ق ل ب ي ة واللطائف التي تقوم على القلب وعلى ا ل إ ي م ا ن و ا ل م ع ر ف ة من صام رمضان بالرغم أ ن رمضان ع ب ا ر ة عن سلوكيات و إ م س ا ك قال إ ي م ا ن ا إ ي م ا ن ا صام رمضان هو يعلم أ ن الذي فرض وشرع هو ربه إ ي م ا ن ا واحتسابا طلبا ل ل أ ج ر وابتغاء للثواب ولذلك ا ل ع ب ا د ة تكون ج ل ي ل ة إ ذ ا كانت من القلب و أ ج ل العبادات عبادات القلب و أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل ا ل ن ا ف ع ة أ ع م ا ل الوقت ماذا نعني بهذا الكلام ع ب ا د ة القلب ا ل إ خ ل ا ص والتوكل و ا ل م ح ب ة والتعلق والتفويض و ا ل ث ق ة في الله واللجوء إ ل ي ه دوما والخوف والرجاء والتقلب في هذه الرياض المونقه من المقامات والمعارف فمثلا نحن في عصرنا نشكو ق س و ة القلوب و ج م و د العيون ونشكو أ ن ن ا نصلي ولا نخشع و أ ن ن ا نذكر الله ولا نقف على حقائق ا ل أ ذ ك ا ر إ ن م ا هي أ ل ف ا ظ بغير معان وحقائق ومضامين ولذلك نصلي والذهن ش ا ر ف و ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن وقد لا نعي ما ن ق ر أ ولا نحس معاني القرب من الرب ولا ندرك معاني التقرب الحقيقي من الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي لا نحس بهذه المعاني ونفقدها ح ق ي ق ة حتى يقول القائل في عصرنا ضاع قلبي و أ ن ك ر ت فؤادي فلم يعد هو ف ؤ ا د القديم ولا قلبي الذي كنت أ ع ر ف ه ولذلك ينبغي أ ن نعيد إ ل ى أ ن ف س ن ا و أ ن نفكر فيها عبادات القلوب أ ن نخلص و أ ن نحتسب و أ ن نؤمن عند عباداتنا استشعارا ل ل أ ج ل واستحضارا للثواب وهذا من أ ع ظ م المعارف ومن أ ع ظ م العلوم أ ع ط ي ك مثال على هذا الكلام على هذه على هذه المسألة من المعارف المسألة هذه من يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله للجوارح سجود وللقلب سجود لكن القلب إ ذ ا سجد لا يرفع من سجوده إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و هو يختلف عن سجود الجوارح وسجود القلب مسكنته وافتقاره وخلوه من الشرك وكمال إ ق ب ا ل ه على ربه فلا يلتفت إ ل ى غير مولاه فيسلم تسليما كاملا ولذلك سجود القلب إ ذ ا سجد القلب لا يرفع من سجوده إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هل س ج د قلوبنا لله ضرب ابن القيم لذلك مثلا مثلا عاليا ضربه بقلب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان خليلا و ا ل خ ل ة م ن ز ل ة تقتضي كمال الحب مع عدم ا ل م ز ا ح م ة و أ ن الحب قد تخلل جسد وقلب الخليل فصار لا يعرف غير خليله و إ ب ر ا ه ي م في هذه ا ل م ن ز ل ة ه و على كبر متقدم في سنه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ن ربي ن س م ي ع الدعاء أ و ت ي ت إ س م ا ع ي ل أ و ل ا على كبر ف أ ح ب ه إ ن ه حب ا ل ف ط ر ة وحب الوالد ولكن كان معه ز ي ا د ة ش ف ق ة والله يريد قلب إ ب ر ا ه ي م له خالصا ف أ م ر ه بذبح إ س م ا ع ي ل ولما امتثل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لذبح إ س م ا ع ي ل ووضع السكينه على عنق إ س م ا ع ي ل كان المقصود قد حصل والمقصود هو أ ن م ح ب ة إ س م ا ع ي ل قد ذبحت في قلب والده عليهما السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ا ل م ح ب ة قد ذبحت في قلبه ولذلك فلما أ س ل م ا عبر ا ل ق ر آ ن عن هذا السجود القلب والخضوع الوجداني التام الكامل ل أ و ا م ر الله بقوله فلما أ س ل م ا وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين أورد القيم أثراً ابن القيم قال الله في ه ل إ ب ر ا ه ي م لما ردت د إ ل ي ن ا قلبك بكل ي ا ت ه ردنا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م لما ر ج ع ت ن ا قلبك الولد ر د ع ن ا لك وجب ح الله ا ل م ح ب ة في ق ل ب إ ب ر ا ه ي م معنا فلم يكن هنالك د ا ع م بعد ذلك ل ذ ب ح إ س م ا ع ي ل حسن المقصود قد حصل هو سجود القلب وتفجر المعاني القلبية وتذوق هذه المعارف من ع ا ي اعجب ل ل ل ق وتذوق ب ي ة هذه ا م ا خلال عباداتنا ر ف من من ع أ ما ق ر أ ت ه كلام البخاري في الصحيح ووالله لو لم يكن هذا الكلام في صحيح البخاري لصرفت عنه النظر أ و ر د البخاري في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يمسه اعتبر أ ن المراد بالمس ليس مجرد ا ل ق ر آ ن إ ن م ا معارف ا ل ق ر آ ن ولا يمس معارف ا ل ق ر آ ن إ ل ا قلب طاهر لا يمسه إ ل ا المطهرون لا يدرك المعارف ا ل ق ر آ ن ي ة ولا يسبر أ غ و ا ر الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة ويتعرف على ا ل ق ر آ ن ومعانيه الذي هو كلام الرب هو إ ل ا من تطهر قلبه من ا ل أ ن ج ا س و ا ل أ ر ج ا س من حسد وغل وشرك ورياء وعجب و آ ف ا ت ق ا ت ل ة وقال ابن عطاء الله السكندري من أ ر ا د المعارف ا ل إ ل ه ي ة والمنح ا ل ر ب ا ن ي ة على قلبه فليخرج من قلبه كلاب الشبهات وصور الشهوات ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة كما أ ن البيوت ا ل ح س ي ة لا ت د خ ل ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ ا كان فيها كلب ولا ص و ر ة فكذلك القلوب لا تدخلها المعارف إ ذ ا كان فيها كلاب, وصور كلاب شبهات وصور شهوات جاء رجل إ ل ى الفضيل بن عياط رحمه الله وقال له أ ش ك و من مرض البعد عن الله قلبي ما مع الله كويس أ ن ا عارف ان ه ربنا على كل شيء قدير و ا ل أ م ر كله عند الله لكن ما قادر ب ص ل ي ما ب ح س ا ن ه أ ن ا فعلا واقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب أ ن ا ج ي ه لا أ س ت ش ع ر هذه المعاني ولا المعارف أ س ج د ولا أ ع ي ولا أ د ر ك ما أ ق و ل أطلب الله. اطلب ل ل ه أ الله ولا أ ح س أ ن ي أ ط ل ب الجواد الكريم بيقين و ث ق ة ونفس م ؤ م ن ة اخوانا أ ن ا أ ق و ل خلاصه م ش ك ل ة ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة بشقيه بالعالم الغربي الكاثر والعالم المسلم أ ن ه م لم يعرفوا الله كما ينبغي انتهى الكلام وذلك قوله سبحانه وما ق د ر ا الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر قال أ ش ك و من مرض البعد عن الله وربما كل واحد منا من الحضور يشكو ويعاني هذه المسائل في قلبه فهل لمرض البعد عن الله من دواء قال له الفضيل بن ع ي ا ر رحمه الله عليك و ص ف ة أ د ا ه و ص ف ة ب ت ع ا ل ج المرض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 وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله وهذا من لطائف المعارف الداء و ص ف ة قالت تخلط داء مع داء وتصفيه كده وتخطه في ك ب ا ي ة كده وتشرب بطريقه م ع ي ن ة زي ما الدكتور بيقولك ل وقوام ا ل و ص ف الوصفة لا يرد القلب إ ل ى الله ولا يرجع ا ل إ ي م ا ن إ ل ى صحبه ا ويزيدو ا ل ا م ق ا م ا ت ا ل إ ي م ا ن و ا ل م ع ر ف ة إ ذ ا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى و ا ل م ع ر ف ة ا ل أ و ل ى في ا ل م ع ا ر ف أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة ا ل ق ل ب و أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل ا ل و ق ت و ن ع ن ي ب أ ع م ا ل الوقت أ ن من الناس من ل ا ي ف ق ه ا ل د ي ن فمثلا عند حضور ا ل ص ل ا ة لا تصل ا ل أ ر ح ا م صل ي وعند وقت ا ص ل ة ا ل أ ر ح ا م لا تتنفل صل ا ل أ ر ح ا م واعلم أ ن أ ج ل العمل عند الله العمل الذي يحبه هو الذي ترتاح إ ل ي ه أ ن ت في زول يكون دار يعمل حاجة بيقول دار يعمل ب د و ل د ا ر يعمل ه ج لكن ه ل ا ل ش ي ء بتعمل انت ذا هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى الله هو ا ل أ ن ف ع لك عند ربك هو ا ل أ ك م ل لك في آ خ ر ت ك وذا إ ش ك ا ل م ث ل ا اعطيك مثال على هذه ا ل م س أ ل ة أ ي العمل أ ج ل العمل ا ل أ ج ل العمل الذي يناسب وقته مثلا عند قدوم الضيف لو أ ن ك تشاغلت عن الضيف ب ا ل ق ر آ ن أ و ل ي س علما ل ن ا ف ع لكنت م خ ط ئ ة أ ج ل ا ل ع ب ا د ة عند ذلك استقبال الضيف والبشر به وترحابه و إ ك ر ا م ه وهذا من الدين من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه واضحك لضيفك حين ينزل رحله إ ن الكريم يسر ب ا ل ض ي ف ع ن ه واصل ذ و ا ل أ ر ح ا م منك وان جفوا فوصالهم خير من الهجران ولذلك أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت إ ذ ا نزل عدو بديار المسلمين فليست ا ل ع ب ا د ة التسبيح والإنزواء في الزوايا والتكايا إ ن ز الزوايا و و ا ا ء في ل والمساجد وختم ا ل ق ر آ ن أ ج ل ا ل ع ب ا د ة الخروج للعدو في ع د ة الجهاد وزي القتال وصد اعداء ا ل م ل ة حتى لا يقتل الدين تعرف العباده المناسبه في الوقت المناسب أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند ا ل أ ذ ا ن الترديد مع المؤذن أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند سؤال الجاهل تعليمه و إ ر ش ا د الضال هدايته د وتقديم الخير إ ل ي ه ده الدين ع ش ا الناس يعرفوا الدين إ ذ ن أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت ومن هنا ينبغي أ ن نعلم أ ن كثير من القضايا التي قد لا يلقي لها الناس بالا هي من صميم الدين ومن صلب ا ل إ س ل ا م ك ر ع ا ي ة مسكين أ ن ا وكافي اليتيم ك ه ت ي ن في ا ل ج ن ة ومن الفقه في ا ل أ ع م ا ل هذا الكلام الساعي على ا ل أ ر م ل ة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قيم ومعاني عليا لتريك أ ن إ د خ ا ل السرور والبشر على مسلم لها عند الله د ر ج ة كما في حديث ابن ماجه من ر و ا ي ة ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صح الجامع انفع أ الأع... حب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم ولئن امش مع اخ لي لقضاء حاجته خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهران مسجدي مسجد. المسجد ضيعه مسجد المصطفى عليه الصلاه في المدينه الصلف بالف ص ل ا ة قال امشي غرد ليليا زول مشوار أ ح ل لنا م ش ك ل ة ساعتين قال أ ف ض ل مما أ ن ا أ ك ل ف في الجامع ة أ ش ك ر و أ س ب ح ش ه ر كاملا ق وما أ ح و ج ا ل أ م ة لهذا الفقه من اللطائف والمعارف ابن المبارك عجيب عبد الله بن المبارك رجل عجيب أ و ل ح ا ج ة عنده قروش بعدين عالي يعني ذلك كان ت ل م ن ل م ن الكمال لله ل أ ن ه المجند من المجند كله مفلسين مزوز ا من ه كل ه بقرأ ا ل ج و ش ده ء الغير م ا ي ت ف ر غ لا ما في زول و ا ر ش ف ي و م جروش ولا ق ا ع د ي ق ر أ ي ق ر أ لحد ما بغى ي دكتور بغى ي ش ب ا ت ه في ا ل ن ه ا ي ة مفلس لكن عاد وفي ن ا س عند ه م جروش لكن ما عدم ن ه يدك ادم وما ان الله دا كان ابن المبارك يشيل الجروش في ي د ه يحركها يقول لولا ه ذ ه لتمدل ن بنا بنونا ل ع بس ا لولا ه ذ ه لتمدل ن بنا ب ن و ل ع بس ا تمدل ن ي ع ن ي عموز ي المنادير بنونا بس ا و ك م ق ا ل و ا ل ل ه كل م ر ة يجيبو ولد على في تعني تبوس ا ل ج ع م ش ي تعني لو بعدو من ي ي ق ولدت ان ا م و ض و ع ك د ه ا ل موضوع غيرنا وجبنا ي ل ف ت و ى ت ا ن ي وكان يقول ي لك ت ع ا ل قال ه جهه ج ه و ج جهه جهه جهه جهه جه جه جه جه جه جه جه جه جه ه جه جه جه ه الابن ا ل م ب ا ر ك متجر والله انا فكر ا ل م ب ا ر ك د ه مالاغاني في الزمن بتعالي ا بالذات عند السلف موجود لكن في زمننا د ه هجيب ذاته ياخي زولت غنيان ع ن د ه متجر قاعد في دكانو دخلت ا م ر أ ة ت ت س و ش عادو بتشحن مرر تشحن في زمننا كثير في شهاده ص غ ي ر ة في ص ف ح ت ه ا ت ج ي ك تقول لك الدين ك د ه ابن المبارك تعامل مع ا ل ق ض ي ة ب ج د ي ة قام قلل م ش غ ل معه اولاد صبيان في المسجد في, في المذجر شغالين معه ب ت ر د و ن في أ ي وقت بدون مرتب الميم مقعد واحد في ا ل خ ز ن ة قال له خشم في ا ل خ ز ن ة ذاك قال وديا ما داو ح ا ج ة كان داير ذاك الصرف ق ا م الغلام ما بدر ي الصرف مال ما ح قال له كم إ ب ن البارك أ ش ا ر ه ب أ ص ب ع ي ه قال له اثنين دفهما درهمين قا ل ل ه د ر ه م ا ي ر ه ا ي ر م د ا ي م د ا د ا ر ه م د ر ه م د ا م د ا د ا ر ه م د ي ر ه م د ي ر ا ي ر م د ا ي ر م د ه م د ا ي ر ا ي ر ه م دايرهم ا ي ر ه م ا ي ر ه م دايرهم دايرهم د ا ي ر ت م ا ي ر ه ي ر ه م ا ي ر ه ي ر ه م دايرهم ا ي ر دايرهم دايرهم ا ي ا ل ر ه م ا ي ر ه م دايرهم ا ي ر ه م د ا ي م دايرهم د ا ي ر م دايرهم دايرهم د ا م ا ي ر ه م د ا ي ر م ا ل ر د ي ر ه د ي ر ه م دايرهم د ا ر م د ا ي د ي ر ه م ي ر ه ر ه م د ا م د ا ي ي ر بدون أ ل ف ي ن بس ب يفكها يعني خمسمائه ح د ا ي د كل ما ي ج و م مسكين يدوم خمسمائه حديده ة ل ك و ه يسمعون ه م ي في ا ل ن ه ا ي ة م ا ب ق و ل له ما يمشي وفي ا ل ن ه ا ي ة يكون ا ل د ا و يعني ل د ن ا خمسمائه حديد لا ي د ا و مئتين يعني زير عشرين مليون كريم كثير خلاصه ياخي المرض خلعت بعدما ا ل مر مرض قال له ياخي يا ا م ر أ ة عاديه تتسول القليل يكفيها معلني بصمين ده ده عين عين ما يخمتين ما المسكين ما مئتين مئتين عندنا عين شارعك شارعك والله الزفن الحديثة يقول لك لك ألفين يقول لك يقول لك خلي الفراد انت زون ديك ديت بشير بخير يا ديت بشير بشيره حديثة صغيرة حديثة صغيرة بوات تدخوا تدخوا ها ذاته ده كده بده حس حس وكان أ خ ل ص ا ل ن ي ة يمحق الله الربا ويربي ويربي الصدقات ربنا تقبل المهم ابن المبارك ده لما خرج قال لي يا أ خ ي المردي أ يبيت اي ل حاجه تكفيه تمد ا فخشيت أ ن تحملها ا ل ح ا ج ة ب ف ع ل ما أ ك ر ه وتكره ف أ ر د ت أ ن أ ع ف ه ا ي ا خ ل ا ك ي م ا ل أ ع م ا ل د ا ئ ر فقه من فقه بن المبارك الغريب جدا في المعارف كان غنيا يخرج في السفر في ا ل ح ج و ا لغيره يكرم ويطعم رفقاءه أ ف ض ل أ ن و ا ع الطعام والفواكه و ا ل ح ل و ة وهو صائب من قروشه ي أ ك ل هو صائب الناس ا ل ت ا ر ي ب ي أ ك ل ه و إ ذ ا ر غ ب ت ب صم هذا فقه عال جدا ف إ ذ ا أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة القلب ا ل ص و ر ة ت ض ح ت ان شاء الله و أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل الوقت و أ ن ا أ ق و ل أ ج ل عمل في السودان إ ط ع ا م المساكين الناس ما ت فاقينه كانت ا ل م س ا ك د ي ن ب يقول كدا لكنهم ما فهمين قال تعالى فلا ق ت ح م ا ل ع ق ب ة أ ي ا ل ص ر ا ء وما أ د ر ا ك ما ا ل ع ق ب ة فك رقبه أ ي تعتق او اطعام في يوم ذي م س غ ب ة يعني جوع من تطعم مسكينا ذا م ت ر ب ة يتيما ذا م ق ر ب ة اي يتيم قريب من اهلك من ا ل ر ب ا ت حسيت تقع في محلل ذا ممكن تقول يا ربي ضمنكم في اهلي كذا ت ذ ك ر بنات يجيب كم نفر كده ابوهم مات وخلاهم وكذا ا ل ي و ت ي و حار ويترك شرخا في النفس وليس اليتيم من انتهى أ ب و ا ه من هم الحياه وخلفاه ذليلا ان اليتيم هو الذي تلقى له أ م ا تخلت او ابا مشغولا و د ي و ت من نوع ث ا م ي لكن ا ل ي و ت حار ولذلك ذكر به المولى رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل م يجدك يتيما فاوى ولذلك أ ق و ل يتيما ذا م ق ر ب ة يتيم وقريب أ و مسكينا ذا م ت ر ب ة مسكين صار مسكينا من الفقر حتى لصق بالتراب, بالتراب و هو ك ن ا ي ة على الذل يقول لك فلان د ا س ف ا ل تراب ه ا معناه وصل شنو لما يقول س ف ا ل تراب ه ا معناه شنو وصل الاخر صار ما صح يقول فلان س ف ا ل تراب يتيم س ف ا ل تراب مسكين س ف ا ل تراب و إ ط ع ا م ه م من أ ج ل قيم الدين بل تركه من التكذيب بالدين أ ل م ترى مش ألم ت ر ى أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين كيف كذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يظلمه ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ت ل ا ع ب و ن بها الذين هم ي ر ا ؤ و ن رياء ويمنعون الماعون الماعون مش الصحن الفاضل الماعون الصحن المليان اطعام الماعون ده من الدين كونه تملا الماعون ت أ ك ي الناس في الشارع ده من الدين ودي قيم كانت م و ج و د ة في يوم من ا ل أ ي ا م لكن في بعض المناطق خ ا ص ة في ا ل أ ر ي ا ف ا ل س ل ي م ة والله الواحد ا ل ق ا ل يحلف عليك ش ف ت تلقاه ويجيك مقطع ت ح س ب م ا عند أ ي ح ا ج ة لكن ي أ ك ل ك ويطعمك وجعل الدين أ ن منع الماعون الذي هو الطعام من التكذيب به أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين في الاخره قال الذين م ويمنعون الماعون يراؤون قال علي بن أ ب ي طالب لئن أ د ع و لئن أدعو إ خ و ا ن ي على طعام أ ح ب إ ل ي من عتق رقبه أ و ر د ه ابن ق د ا م ة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين لئن أ د ع و إ خ و ا ن ي على طعام أ ح ب إ ل ي من عتق رقبه ذلك ل أ ن فيه من التواصل والبشر والسرور ما, ما هو يؤيد ويعذب يؤيد قيم ا ل إ س ل ا م ولذلك أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة القلب و أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل الوقت ا ل آ ن الناس ت ع ب ا ن شديد وظروف الناس ص ع ب ة لو ف ي ز و ر ربنا عندهم ا ل فاتب عليه ف ا ت ع عليه بس اجا ل ن د ز ل د ب ا ب من أ ب و ا ب الخير عظيم إ ذ ن هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى طيب ن ج ي ب عليها ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة من لطائف المعارف إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق إذا ع ر ض ت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى م خ ل و ق ف ا ب د أ ب ا لو خ ا ل ق يعني ن ش لو دائم يزور ح ا ج ة أ و داير زول الله ي س خ ر و لك أ و داير ت ق د ر موضوع عنده أ و داير و ز ي ر ي م ضلك ورد أ ب د أ ب الله وبعدك ذ ل مش للناس عب... ودا شيء دليل لكن الناس ل ل أ س ف الشديد يفقدون هذه ا ل م س أ ل ة لعدم إ ح س ا ن ظنهم بربهم و ب أ ن ف س ه م الواحد لكن له يا انت ما تسأل الله يا أخي بيشوف ي ي ما أنت المرضى ب ع مما موضوع الله يا تجي تقول في شيخ تقول له سألت الله تقول لك يا شيخ عندك حقيقه ا ج ة دينة عندك لو و ر ة اكتب لنا و تزور سواء ل لك لك ل ل يا أخي ما ا اذا بي ما لك الناس لك ساكل والناس عنده عنده ملاوزة بس لكن حقيقة إ عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق فابدا أ ب ل خ ا ل ق وفي هذا ق ص ة ع ج ي ب ة أ و ر د ه ا التنوخي في كتابه الفرج بعد ا ل ش د ة ووقعت لشقيق ا ل ب ل خ شقيق البلخي ذا عالم وهو عالم يدرس وكان درسه م ح ض و ر ا درسه م ح ض و ر ا ناس ك ت ا ل وكان من ج م ل ة الحضور أ م ر ا ء وعلماء و ت ج ا ر كل ه من يحضروا بعدين كلهم تلاميذه احد التجار معجب به معجب بشقيق البلخي رحمه الله الشيخ ج ا م ج ا و م ر ة ق ا ل له في انفعال يعني ايمانه زاد وقف الشقه الاسمع ا نحن والله ما دايرين ع ل م ا ن ينزلوا اي ح ا ج ة دايره انا دكان و ت ح ت ج ي الشيله وما شاور ن ي ق ا ل له وكان لقيت الزول أ ه ل ي لقيتهم لقيت تعال دكان تفتح تشيب و أ ع ل م أ ن ما أ خ ذ ت ه احب إ ل ي مما أ ب ق ي ت ه و ش ك ت و كمان ده انني كنت افضل شقيق شكره قال شكرا, الله فيه شكرا جزيلا ما مشلوه ا لكن م ر ة ضاقت بشقيق الضائقه ومرت عليه أ ي ا م عصيبه ة و د ك ل ا ل د ر ج ة إ ن ه ق ل لك ما وجدوا ما ي أ ك ل و ن فصاروا يبحثون عن الخبز ا ل أ ي ب س شو ق الرغيف ع د يكوسوا اليابس ا ل ف الرموده النشف قاعد يكوسوا حتى ضاق ا ل أ م ر إ ل ى د ر ج ة أ ن بنته جاءته وقالت له يا أ ب ي قتلنا الجوع بنت ق ت ل ي يا أ ب و ي الجوع قتلنا والزول ده ما عنده ح ا ج ة الكلام ده هزو يا اخوانا ز و ل ممكن يكون متماسك حسنا احنا الزول ي د م ر بيه ض ا ي ق ك ت ي ر جدا ممكن يوم تكون مفلس شفت تعريف ما فيه. وما في جيبك مافي ومافي أ ي ح ا ج ة في البيت انت بتكون متماسك لكن لما تشوف شفعك طوالي بتقوم ت ت أ ث ر كويس تتالم وتعمل لكن ده ي اخوانا ده, ده درس عملي عجيب ب ل ك ت يجب ان يكون في حياتنا ق اول ل أ ما خطر ببالي خطر ببالي التاجر يا اخوانا ن مازور قال لي ضايق بمزكر طوال ش ل و الناس الجهات الممكن يمشيلها خطر ببالي أ خ ي التاجر قال قلت اليوم امتحانه هم مش قال نمشي ن شيء لا لا شيء شيء نشوفه ب ي ع م ل ش ي لنا بعدين ما يقول لاخيك صدقت ه ولا شو أ ن ا ما كنت بهزر ما موضوع ذا هزار ولا قلت لك ججل يعني هو درشور فقال فقصدته وفي طريقي اليه مررت بمسجد فاستوقفني ب ل ك ن جماشي شاج الحله جسدي جدام بيجي الجامع لما رأى المسجد كأنه كان نائما كان رأى كأنه فاستيقض قال لما رأيت ا ل م س ج د ذكرت قول ش ي خ ن ا أ ب ا ج ع ف ر إ ذ ا عرض ت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق قال فتوضعتو د خ ل ت المسجد في غ ي ر وقت ص ل ا ة ف ر ك ع ت ف ي ه تنفل قال و بعد ا ل ص ل ا ة ق م ت ل أ ق ص د ا ل ت ا ج ر ا ف غ ل ب ن ي ا ل ن ع ا س و النوم ما قدركم قال ك أ ن م ا أ ف ر غ علي النوم من أ ف و ا ه القرى قال توكب ولكب غلب اصيب قال فنمت ف ج ع ن ي في من في منامي من يقول لي يا شقيق أ ت د ل العباد ة على الله وتنسى أ ن ت تقول لنس ا المحاضر امسكوا في الله ولما ا ن تقع ع ل ي ك مصيبه تجد、التجار. يا شقيق أ ت د ل العباد ة على الله وتنسى و ر أ ى وقال ي م لك ان خشى يعني لو ما في ج ا م ع ة ك المسجد ن مشت ا ر وقال و لك ان تجمع ا ل م ا ج د وقال ا لك ل أمود ان تجمع المسجد فانتظرت ا ل وقال ت ص ب ا ح ل ح د ا ل ظ ه ر وقاعد في ا ل ج ا م ع ة فصليت ا ل م ك ت و و ب ة ر ج ع ت بيتي إلى قال فلما وصلت داري وجدت في بيتي مؤنى ل ق ء أ ك ل ت ج ي ر في البيت ك وجد ي س و مؤن زيت ه وحدد قال دقيق وزيت ك ومؤن ي س و و أ ن ا من عندي وكرتونتين ش ع ي ر ي ة و ك ر ت و ن ة لبن كاني ولا بشنو؟ إيس م ي د و و ل ا ا س م ش ن و ك وكمان ي اي س و معاها و ر ن ج و ل ا ا س م ش ن و المهم زوده لي قال بيده ت مليان اكل قال ف س أ ل ت اهل الدار فاخبروني ان ذات التاجر الذي كنت اقصده قد حركه الله من ورائي الله قال لي الديك م ا بديك من بعيد وان من لطائف المعارف ان نستعيد الثقه في ربنا وان نعلم وان من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم ولله الامر من قبل ومن بعد ولله ملك السماوات والارض ولله ميراث السماوات والارض وكان الله على كل شيء قدير انتش ق ض الناس من ا ل م ح ا ض ر ة فعلا الناس د ي ن يعني حريصين عليكم جدا ومستعجلين على الخير الخير د ه زول ما بيقفوا فبخاف ي ان ه زول ما ي ا خ د شيء منه كده إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق هذا من لطائف المعارف لكن إ خ و ا ن ن ا والله نحن محتاجين ل ث ق ة ان نثق ة في ربنا أ ح ي ا ن ا أ س ا ئ ل نفسي هل نحن نعرف الله حق ا ل م ع ر ف ة ف أ ش ع ر أ ن في, في معرفتنا لله ضعف و أ ح ي ا ن ا نعرف الله عند ا ل ش د ة ولا نعرفه عند الرخاء فأنا الله في الرخاء يعرفك و ان بعض العباد إ ذ ا كان ذا دا دعاء دائم و لجوء مستمر لله و أ ص ا ب ت ه ن ك ب ة و دعا الله قالت ا ل م ل ا ئ ك ة لربها صوت معهود لدينا نعرفه بمشي لله كثير الصوت لكن زرت و القاء ما بس ي أ ل الله نهائي تقع على المصيبه ر و من كرمه بعد الله ب د ي و ن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 إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق والله دي يا اخي بس الله ي ق د ر ن ا إ خ و ا ن ن ا ثق بربك واعلم أ ن الفرج عنده و أ ن مفاتيح ا ل أ م ر عنده و أ ن ا ل أ م ر عنده أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر كله عند الله ا ل ذ ر ي ة و ا ل ع ا ف ي ة و ا ل ص ح ة و ا ل ن ع م ة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبريك لا ش إ ن الحمد و ا ل ن ع م ة لك والمرض لا شريك لك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 أ م ن فان الخير عندك أ ج م ع ما لي سوى فقري اليك و س ي ل ة فبالافتقار إ ل ي ك فقري ادفع أ ه م شيء تدفع به الضر عنك والفخر افتقارك إ ل ى الله ما لي سوى قرعي لبابك ح ي ل ة فلئن رددت ف أ ي باب أ ق ر ع ومن الذي أ د ع و و أ ه ت ف باسمه إ ن كان فضلك عن فقيرك يمنع ح ا ش ه ل ج و د ك أ ن ت ق ن ط عاصيا الفضل أ ج ز ل ل و ا م و ا ه ب أ و س ع عرضت إذا إ لك ي ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ا ب د أ بالخالق ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة القلب من أ خ ص خصوصياتك فلا تلتفت به إ ل ى غير ربك قلبك ده حد ربنا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 كان يطوف بالبيت الحرام وقدر الله ان يكون من مع الطائفين معه في تلك ا ل ل ح ظ ة شوفت البيت الحرام ده طافوا به كتره بشر وكتره عباء و ح ك م ة الله الطواف ما في ي ف نهائي تمشي أ ي لحظه انا ل يطوف لا بالليل والنهار شوفت الشمس ا ل ح ا ر ة الناس طائفين ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ث ه صباحا ا ل ن ا ي ف ما وقف الطواف بالبيت حتى لما جاء كان على م ك ة حاكما عبد الله بن الزبير وجاء ا ل س ي ر و م ل أ الحرم ودخل الصحن طاف ابن الزبير عائما عم الطواف د ا ما وقف أ ص ل ا جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس ح ك م ة الله البيت تطوفوا كثير الملوك ذا طب يطوفوا كويس لازم يطوفوا و إ ل ا يكونوا مع ع ب ي ذي ا لله والطواف ده فيه ا ل ذل وتذلل عجيب فطاف بالبيت الناس ازدحموا حول سالم يحبون علماءهم ويوقرونهم ا ل ب ي يسأل م ا ش ي ن و ا ل ب ي يسأل ج ل ان يكون ي بعد هناك م ا س ل ي ي و م ش و ا عليه ل ل خ ي في ة خ ل ف ة افريقيا ل ل م م من س ي ن إ والمغرب لحد الصين دي كل ل حقته دي خ في ة حاكم واحد بس زوج شغال بالشغلة ا م زوج بس ا ل خ ل الضائق قال قال ي لي اخده ا ده ده شو س م قال ماشى جمه ص ا ر ه قال يا سالم قال ليه سالم أ لك حاجه ة قال له سالي أ م ا تستحي و أ س ت ح ي ان ن س أ ل غير الله في هذا المكان يا خ ن اخي ي لي أسأل بشر. أقول لي الديني؟ الديني شو قال لي؟ ب بالكعبة تقول أسأل أقول قال شو بشرف؟ ناس ع ن د ذاته يقين يقين ذاته عجيب خلاص م ا ق ا ندى ا ل ل ي دكان في السوق المحلي بس؟ أ و قال له يا أ خ ي في, في ا ل ع ز ب ة بس ادينا في ا ل خ ط ة ا ل إ س ك ا ن ي ة ما قاله كذا ك و ي ق ل له أ م ا تستحي و أ س ت ح ي أ ن ن س أ ل غير الله في هذا المكان شيء عجيب معارف ح ج ي ب ة يا أ خ ي الناس ب ت ع ا م ل و ا مع الله بيقين وهذا أ ج ل أ ن و ا ع المعارف ان تعامل وأن تؤسس ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين لما ت ي ت ع م ل مع البشر تترغي بديني ا ل ما بديني ا ل ك ا س و ت ا ل د ا ئ ر و أ م ك ن بعدين ي ش ر ن ي أ م ك ن ما يديني أ م ك ن اجسمي ل ك ن لما ت ع م ل لالله ت أ ك د ي ن ه الله بدك ي وبيعوضك ما نقصه م ا ل م ن ص د ق ه ت أ ك د ا ن ي وما أ ن ف ق ت م من شيء ف إ ن الله يخلفه و هو خير ا ل ع ز ق ي يخلفه يخلفه, يخلفه بي المي خليك م س ت ي ق ي تعامل مع الله باليقين يا ا ل سلام قلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن أن, أن سالم ا بن عبد الله بن عمر تكلم مع ا ل خ ل ي ف ة عند الطواف هذا الكلام انتظره ا ل خ ل ي ف ة خارج البيت في م ك ة و أ و ق ف جندا ل ي أ ت و ا بسالم وظن بعض الناس أ ن ا ل خ ل ي ف ة يريد أ ن يعاقب سالما ب إ ح ر ا ج ه له لكن ا ل خ ل ي ف ة ليس دار الدين لما وصل سالم إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة قال له ا ل خ ل ي ف ة ها يا سالم قد خرجت من البيت أ ل ك ح ا ج ة ت ر ك م قال له سالم ج ب ا ل احتج قال له يا خ ي نحن في الحرب وطايفين بديه أ ك ل م بشر قال له من أ م ر الدنيا أ م من أ م ر ا ل آ خ ر ة ا ل خ ل ي ف ة طبعا في ا ل آ خ ر ة ما عنده حدا حدهم في الدنيا ذ ه ن ا لكن في ا ل آ خ ر ة عنده شو قال ما لي و ا ل آ خ ر ة إ ن م ا من أ م ر الدنيا قال له سالم الدنيا ما س أ ل ت ه ا ر ب الذي يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها ياخجا لذلك ه الله أنا أسأل ما ل أ ق و ل من أ ج ل اللطائف الا ت ل ت ف د بقلبك إ ل ى غير الله و أ ن يكون قلبك على تمامه وتوكله واعتقاده وتعلقه بربه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 و أ ن ج ع العلاج في تبديد الهموم و إ ز ا ل ة المشاكل وقضاء الحوائج وتفريج الكروب اللجوء إ ل ى الله جل جلاله و أ ق و ل لك والله لو أ ن ك ل ج أ ت إ ل ى بعض الكرماء من البشر في الدنيا لما ردوك فكيف برب العالمين أ ن ت كانجيب وقلت له ق يا اخي انا محتاج وزل وقعت د له في الوطن بشر نوع من البشر من ا ل ر د إ ذ ا كريم الاصلي م اصيلا أ ل ل معدني يا اخي أ ق و ل لك ح ا ج ة كرم البشر من الله يعني قلبي خلي فلان كريم و ح ا ل ي ن على ا ل ن ا ش ر و الله سبحانه ل أ ن ه قلوب العباد بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ي ع الرحمن فهو الذي يحولها ش ف ق ة على إ خ و ا ن ه م ولذلك جعل ا ل ر ح م ة م ئ ة جزء أ ن ز ل منها ج ز ء واحدا فبها ي ت ر ح م العباد إ ذ ا كان كل شيء منه فلماذا لا تلجا إ ل ي ه يا سلام إ ذ ن لا ت ل ت ف د بقلبك إ ل ى غير الله ولا تتعلق بالبشر و ت أ ك د ذي ق ا ع د ة في لطائف المعارف من تعلق بالله كفاه ومن افتقر إ ل ى الله أ غ ن ا ه انسه بغير بشر واعزه أ ع ز ه ب ل مال و أ بلا ع ش ي ر ة و أ غ ن ا ه بلا مال ولذلك داء من لطائف المعارف يا سلام شيء عجيب لك ن أ ن يكون قلبك توكل ه و ا ع ت م ا د ه دائما على الله و م ن يتوكل على الله فهو حسبوه ان الله بارئ امري قد جعل الله لكل شيء قدره اليس الله بكاتن عبده يا اخوانك عبدالله و تكلمنا تكلمنا و تكلمنا و تكلمنا و تكلمنا و تكلمنا و ك ل م ن ا و تكلمنا و تكلمنا و ت ل م ن ا ك ل م ن ا و م ن ا ك ل م ن ا و ل م ن ك ل م ن ا و م ن ا تكلمنا و تكلمنا و ت ل م ن ا و ك ل م ن ا و ل م ن ا و تكلمنا و ت ل م ن ا و ل م ن ا و ت ن ن ا ا ل ن ا و سبحان الله الناس ممكن يكونوا يورثها ي شيء عند الله لكن لمن ا ن ز ن ق و ا م جهدهم كثير منهم يتضعضع يقينه ويتزعزع إ ي م ا ن ه ويضعف على الله توكله عند الملمات والشدات وقليل هو الذي يصمد ويقف فدي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة كن لله كما يريد يكون الله لك فوق ما تريد د ا ئ ر ا ل ل ه يكون معك ابو مع الله إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إ ن ا لننصر رسلنا والذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د إ ن الله يدافع عن الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ الله ََّ لا َ يحب ُُِّ كل َُ كُلَّ ّ خوان ٍََ اثيم اذا كن ُ لله كما يريد طائعا عابدا مذعنا مقبلا يكون الله لك فوق ما تريد اديك اشياء تطلب اديك ب وزياده ة يا ل س يا ا ل سلام ق ص ة ع ج ي ب ة جدا هذه ا ل ق ص ة تستوقفني كثيرا ا ل ق ص ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه يهز جيشا وكانت ا ل أ ي ا م ع ص ي ب ة والمحل شديد والجوع نازل و ا بعض دي مروا بأشياء حتى جيش مروا حتى ل س العسرة العسرة ر ة شوفها و ع دي ب ا ل ص ح ا ب ة خرجوا في غ ز و ة الخبط أ ك د و ا الخبط النور ق ا ل أ ش ج ا ر حتى تشققت أ ش د ا ق ه قال ف أ ك ل ن ا ورق الشجر حتى تشققت أ ش د ا ق ن ا و إ ن ا لنخرج جافا كما تخرج ا ل ع ي ن فضلات زي ح ب ة ا ل ب ه ا ي م ز ي حقة ا ل ب ع ي د ن ا ك من يمكن ان ده في ن ا س م ا م و ن ان ي ه في ن ا س م ا م ك ان يكون هناك من يمكن ان ي و ن هناك من ي م ك ان و ن ه ا ك من م ان يكون ه ا ك من ي م ك ان يكون ا ك من ي م ك ا ر و هناك من ي ان و ا ك من ي م ان ي ك و هناك من يمكن ان يكون ا ك من يمكن ان يكون ا ك من ي م ك ان يكون ه ا ك من ي م ان يكون ه ك من يمكن يكون ه ن ا م ا ي أ ك ل و ا م ع بعض أ يكون ي أ ك ل و ن ه ك من م ا ي ج و ع ل ك من يمكن ان يكون ه ا ك ك لكن اذا كنت في يوم واحد سبعه يوم تماشي سبعه يوم تكون جعان ز ل بدك ح ا ج ة ما فيه فزود الجيش كله إ ل ا رجلا واحدا في واحد في الجيش ماده نساء ما قاصده الرسول ما بيصد أ ص ح ا ب ه يؤذيه ل أ ن ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرجل الذي لم يعطى يسمى حديرا اسمه ع د ي رسول الله ماده ما قال م ا د ت ن ي قال لك الزول عنده فهم ما قال م ا د ت ن ي وما قال ل ي كان م د د ه ا ب م ش مشى مع الناس ب ح ت ي في الطريق ج ح شديد اخوانه ظنوا ان ما عندهم شنو عنده يعني ا ل ص ح ا ب ة الباقيه كانوا ي يمشي بغير مناطق و ق ل كويس م و هو لكنه ا ما كم أكل يوم تعبان و ا ل إ ع ي ا ء و يمشي ا في شمس في شمس و غ ب ا ر وما شبك العين ياخي جعد فجعل يسبح الله ويحمده فنزل جبريل في ا ل م د ي ن ة هم في الخلق وقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك حذير في آ خ ر الجيش يسبحني و ل قد نسيت هو لم تزوده سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و لا ا ل الا الله و لا اله الا ا قدر أدى ما الناس الثانين وقال إ ن م ا أ ن س ي ت ه طبعا شبك عندك ما شبك العين ق ا ل ف ا ر تركب س تجري ا ل م س ا ف ا ح حدير د اسمه ا مع ل ن ا س أ د ي ه الأكل وقال ه حصل كده انما انسيته وقال د حيب وشنه ه ع ر ا ج الرجل ع وصل ح د ي ر ا و و أ ق ف ه وقص عينه ل ه القصة و ع الزاد فحمد حذيرا ربه و أ ث ن ى عليه بما يستحقه ثم صلى وثنى ب ا ل ص ل ا ة والسلام على الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله الذي رحم ضعفي وجوعتي ولم يضيعني اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك ق اللهم زي انسكني م خليني أ ن ا ما أ ن س ا ك أ ن ا برضو ما أ ن س ى اللهم انسى الله الله. الله اللهم انسى اللهم انسى اللهم انسى اللهم انسى ا ل ل م انسى اللهم ا ن اللهم انسى ا ل ي ه ا ن س اللهم ا ن اللهم انسى اللهم ا ن س ل ل ه م انسى ا ل ل ه انسى اللهم ا ن س اللهم انسى ا ل ل ه ا ن اللهم انسى اللهم انسى اللهم انسى اللهم ا اللهم ك م ا ل م ت ن س ى ا ل ل ه انسى ل ح د ي ر ا ل ا ي ن س ى اللهم انسى فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماذا ر أ ي ت قال لم أ ر شيئا قال أ ي ن كنت تنظر قال كنت أ ن ظ ر إ ل ى ا ل أ ر ض قال أ م ا و إ ن ك لو نظرت إ ل ى السماء ل ر أ ي ت لجدعائه نورا ص ا ط ع ا شفت كلام القال ده تشوف له نور ع د ي ل قال لي اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ي ن س ى ك كن لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد ثم خامسا من لطائف المعارف ل ط ي ف ة ذكرتها في ث ن ا ء ا ل ك ل ا م عربا ت أ س ي س ا ل م ع ر ف ة و ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين ن ا يتعامل مع الله م ا ت ع ا م ل ك لك تقول أ د ع و الله ا لك ل ه ب ي د ت ق و ل كده ن ج ر نشوف بالدين ولا بالدين د ه مع ا ل ل ه ما يفعل تقول بالدين طوالي أ د ع و ا الله و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة د ه م عن الكلام ا كويس؟ لكن الزور م ش ك ل يقول الله ب د ي ايه يقول كذا شوف كذا شوف ياعوذ خ ي أ بالله ده م ا من ل ه طيف ا ل م ع ا ر ك لذلك عيسى عليه السلام كما أ و ر د الماوردي في أ د ب الدنيا والدين كان على سطح جبريل فجاءه إ ب ل ي س قال له أ ل ا تزعم أ ن القدر من الله أ ي شيء قدر ا ل ا غايه قال لو أ ن ك أ ل ق ي ت نفسك من على الجبل أ ي ص ي ب ك شيء غير الذي قدره وكتبه الله عليك قال لا يصيبني قال إ ل ق ي بنفسك نطقا له كان الله كاتبك ب ث ب و ت قال له ب ث ب و ت وكان كاتبك تموت ما كمانه ا ن ب ث ب و ت أ ك ا د ت حق ولا محق تعرف إ ب ل ي س مشكلته اجرامه في ا ن ه يجيب لك الحق مع الباطل إ ب ل ي س لما ج ا ي ض ل آ د م قال له وما نهاكما ربكما عن تلكم عن هذه ا ل ش ج ر ة حتى لا تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما حلف ل ه م بالله إ ن ي لكما من الناصحين زي الزور يضلك بيجي وبعدين ي ذ ك أ ن يقول لك هذه ن ص ي ح ة ل و ك ه الله كان ختبه خ ت ب وما ك ا ن ختبه أ ن ت مخير ن ص ي ح ة لوجه الله وفي ا ل ن ه ا ي ة ت و د ي ك النار هذا إبليزات وقال وقاسمهما شغل يعني ح فصار لهم لهم لكما لمن ل قسم يعني إني ن ا ا ح ي ن ص ابليس من الناصحين, الناصحين فعيسى عليه السلام ما نبي رد عليه قال له لله أ ن يمتحن عبده وليس للعبد أ ن يمتحن ربه الله يمتحننا و ن ح ن ن ز ب ا لكن أ ن ا أ م ت ح ن الله ويقول لك ي ح صلاه ب يحصل أ ي ح ا ج ة ق د ر ل ي ه لشوف ه ق د ر ل ي ش ه ت ن ط م من ف و ق ا ل جبل اتمنى زيح ل ه ش و تقول الله ق د ر ل ي ولما ا ق د ر ي الله يدري الله يدري الله ي الله ي د الله ي د ر ا ل ل يدري الله يدري الله يدري الله يدري الله يدري الله يدري الله ي الله يدري الله الله يدري الله ي د ي ا أ خ ه يدري يا ا ل سلام ا ل ص ح ا ب ة ديل انا بعتبني في يوم ا ن ه ب ت ح ا م ل و ا محبنا بيقين ربنا جمعنا ربنا يعتقدوا ا ن ه كل شيء عنده و ا ل أ م ر كله في قبضته و أ ن ه م عبيد أنهم عبيد لهم محض ا ل ع ب و د ي ة لا يتدخلون في أ م ر ه ولا ينازعونه ملكه ولا تصريفه سبحانه عائشه رضي الله عنها صائمه ة الحديث ا ل م ص ا ئ م ة وقد أ ع د ت ر غ ي ف ة لفطرها فدعي شخص اتاها قالت له موسى ل ي ن ج ا ء خ ط ر بها قريب الظهر أ و بعد الظهر ب ش و ي ه جزو المسكين قال أ ن ا ما أ ك ل ت ه من الصباح ما أ ك ل ت ه مسكين عائشه ر ض و ع ا ن عندها ج ا ر ي ة معك في البيت بس ل له اديوا ل الرغيفه دي وده ترى من ا ل ص ب ا ح حتى لو ما أ ك ل ش ريك أ ن ت صايم غضب ة ع ا ي ش ه غضب شرير على ا ل ج ا ر ي ة وانتهرتها ل ت ن قلت لك اعطه الرغيفه مش في الرغيفه د ا ل ه ياخي أ الناس يقولك ل ج ر ا د ة في الكف ولا شنو ولا أ ل ف ط ا ي ر د مع الناس لكن مع ر ب ا كويس ق ل لك من اليقين أ ن تكون بما في يد الله أوثق م اوثق في يدك ك هل الله عند ت ن و ا مما ن إنا ه وقافع شكا جاياك أكثر ن س ك في إ يدك الإيمان قريب د الإمام بما أحمد أن تكون ف يد الله أوثق م المغرب في يدك يا أخي ا لي الدارية الرغيفة أدتوا ا قاعدة قريب بس ل م جيران جيران عائشه ا قدموا ل ع ا ئ ش ة ه د ي ة جابولها ه د ي ة د ي ا جيرانو وجيرانو زاتو عندهم فقه ما عرفنا صايم لكن الله قادهم شوف ربنا كان ذلك الخير يجيبوا لك جيب وكان ذلك ح ا ج ة يذل لك الملوك بتاع الدنيا ذي شوفت كان ذلك الله بس انت تتعامل انت انت انت انت انت انت انت انت مع الله بس انت ع ا ن لطائف المعالج قائم ة على شنو على صدق التعامل مع الله انتهى الكلام فعائشه عنها جيرانه اهدوا اليهم شاه م ك ف ن ة ش العرب ت ا قديما لما يجوا يتفننوا في الاكل ب ي ط ب ح و ا الخروف و ب ن ظ ف و ه ويقوموا ب ب ي ع ج ل و و ب ر ر و بعجين ابيض ب يبقى زين مكفن ة يسموه ش ا ت ا ل م ك ف ن ة و ب د خ ل و ا النار بعجينه و ي ج ي ب و ه و ب ب ع د ن ج و ه انت ب ت ت للحم ق ط ع اللحم مع العش ي عيش منصف ي اللحم يعني ا ل ش ي ء لما يعجنوها ب ع ج ي ن ب ب ر ة يعملوها العجينه ب ر ة ب ت ج ب ل العجين أ ب ي ض زي الكفن ي س م و ن ه شاتر م ك ف ن ة جيرانها أ ه د و ا إ ل ي ه ا شاتر مكفنه يعني ن ج ي ض ة ب ي ر ر غ ي ف ة لازم تجيب زي السمسم ولا زيت ه ه ن ا ي ب خ م س م ي ة و ل ا ب ب ي ت و ل ا ب أ ل ف ي ن أ ش ت ي د ه ولا, ولا, ولا ده له زيت بزيته و ا ل ا ز ا ن بيعزل لما جوخ التواء اذان المغرب ازل تبسمت عائشه ونادت على جاريتها وقالت لها كلي هذا خير لك من ا ل رغيفتك قلت لأكل لحسن لك من الرغيفة أدت من يقينا بتعلم الله يعوضها اتعامل مع رب العالمين يا ا خ و ا ا ل ح ا ج ا والله كان يتعامل معي أ ن ا وعندي أ د ي ه طوالي معي لو كان ت ت ع ا م ل دا بالاخلاص دا والوفاء دا اتعاملت معي أ ن ا أ د ي ه خلي وهي تتعامل مع رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إ ذ ن من لطائف المعارف أ ن نؤسس ا ل م ع ا م ل ة و ا ل م ع ر ف ة مع الله على اليقين تعامل مع الله باليقين دي نمره م ن م ر خ م س ة سادسا إ ن من لطائف المعارف ودقائق العلوم وجليلها أ ق ر ب الطرق و أ ق ص ر السبل التي توصل إ ل ى الله الافتقار إ ل ي ه أ ق ص ر الطرق دائر طريق ساهل ي و د ك لله ابكي وقل له يا الله و ا ز ل ل و ب ق ى لي مسكين ب و ص ل ك ودائما قل اللهم دبرني ف إ ن ي لا أ ح س ن التدبير و أ ج ل ا ل ع ب ا د ة التبرك من الحول و ا ل ق و ة ولا حجاب أغلظ من اغلظ ل قال العلماء علماء السلوك والتربية ولا د ع و ة كما حجابة أ من ا ل د ع و ة أ ص ع ب شيء ت في طير الزول من ا ل ع ب و د ي ة أ ن ا عالم أ ن ا فغيه أ ن ا عندي قروش أ ن ا أ ح س ن زول أ ن ا بسوي ده والعباده ا ل ف ا ر غ نهائي اياك والادعاء أ ج م ع يا سلام كلام لطيف جدا قال ابن القيم أ ج م ع فقهاء القلوب في ناس فقهاء في القلوب أ ج م ع فقهاء القلوب على ان علامه رضا الله عنك إ ع ر ا ض ك عن نفسك كان معتد بنفسك أ ع ل م انه ما عندك مع الله شيء يا خ ي شوف ا ل م ل ا ئ ك ة قالوا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا يا سلام شوف ا ل أ ن ب ي ا ء النمل يتكلم ه ويسمع النمل النمل يسمع ت ك ل م ي والطير يتكلم و ا ل ج ي د ت ح ت ه م ف ت خ ر قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت عليك يا سلام فتبسم ضاحكا من قولها قال رب ي أ و ز ع ن ي أ و ت ي له بعرس بلقيس ا عرس كامل من اليمن إ ل ى بيت المجدس في ذبح البصر فلما ر آ ه مستقرا عنده قال شنو عشان تامنوا قال عشان و ا تختنعوا قالوا شنو هذا من فضل ربي دائما العلماء ومن قبلهم س ا د ة البشر ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحون يرجعون ا ل أ م و ر إ ل ى الله يوسف لما كان على ملك مصر وصار ملكا قال رب قد آ ت ي ت ن ي من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل ا ل ح د ي ث أ ج ل شيء أ ن ترجع ا ل أ م و ر إ ل ى الله و أ ن تتبرا من حولك وقوتك و إ ي ا ك أ ن تقول بقول المهلكين إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم عندي فخسفنا به وبداره ا ل أ ر ض فما كان له من ف ئ ة ي ن ص ر و ن ه من دون الله وما كان من المنتصرين تقول أنا أو عك لا يوجد حجاب أغلق أو يوجد الدعوة لا أنا من حجاب عك وعلامه ر ض ى الله عنك إ ع ر ا ض ك عن نفسك أ و ع ك تعيد ا ل ق ب ت ك ودائما ت ب ر أ من الحول و ا ل ق و ة يا سلام يمنون عليك أ ن أ س ل م قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن و ا عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين ولا تمنن تستكثر أ ي لا تستكثر على الله عملا إ ن م ا أ ن ت وفقت للخير بهدايته وتوفيقه هو ولذلك ذكرني كلام أ س ت ا ذ ن ا الفاضي وشيخنا الكريم البليغ الذي قدمني ذكرني م ق و ل ة يقولها أ س ل ا ف ن ا في لطائف المعارف إ ذ ا أ ث ن ى الناس عليك يوما إ ن م ا يثنون على عظيم ستر الله عليك لو فزو شكرك ما تقول أ ن ا كده شكرك ل أ ن ربنا ظ ه ر ك ل ه السمح ولو أ ن الله رفع ت أ ي ي د ه عن عبده ونسال الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة من ذلك لما سلم عليك أ ح د فوالله لو علموا قبيح سريرتي ل أ ب ى السلام علي من يلقاني ولاعرضوا عني وملوا صحبتي و ل ب و ت بعد ك ر ا م ة بهواني اذا أ ث ن ى الناس عليك يوما إ ن م ا يثنون على عظيم ستر الله عليك ل أ ن الناس لا يعلمون منا إ ل ا ما ظهر لهم أ م ا قبائح النفوس ومن طوط عليه القلوب وما سترنا الله من أ ع م ا ل ومعاصي ستر العباد لما أ ث ن ى علينا أ ح د فله الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة سبحانه وتعالى آ خ ر شيء أ خ ت م به في لطائف المعارف مش ب ا ق خ م س دقائق لا لا أ ن ا ما دريت انا اتذكر ل أ ن الورق القدامين قال لي العشاء ا ل ص ل ا ة ا ل س ا ع ة ث م ا ن ي ة و ث ل ت و ا ل أ س ئ ل ة بعد ا ل ص ل ا ة نعم أ خ ت م ب ل ط ي ف ة ص غ ي ر ة من لطائف المعارف من لطائف المعارف افعل الخير ولا تعظمه م ا تقول أ ن ا صلاتي ك ث ي ر ة و أ ن ا زولت تقي و أ ن ا بصلي كثير افعل الخير وانسه م ا تتذكر كثير افعل الخير فقد أ و د ع ت ه ربك وما كان ربك نسيا ثانيا لا تتراب حتى لا يقعدك هذا عن التقدم ياخي ا ل س ل ف ت عندهم فهم عجيب مثلا علي بن الحسين ابن علي زين العابدين ذ ر ي ة بعضها من بعض رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن أ ب و ه الحسين ا بن علي الصبت وسيد شباب أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ب و ه علي رضي الله عنه الفارس المغوار والبطل الكرر دا كان لما نؤدي المساكين يجوز ي المسكين يشحنوا د ي م ا ب يعتبر نفسه م ف ض ل عليه ب يكون ببوسه ويشكر المسكين يقول ه شكرا انا سبو لازم قل ي ش ك ر ك قال لا جعل نفسه محلا لمعروفي يحمل عني زادي يلقاني به يوم ا ل ق ي ا م ة حسنات قد أ ح س ن إ ل ي أ ك ث ر مما أ ح س ن ت إ ل ي ه الناس فهموا في الدين عالي و ل ح ن المشتتش فهمنا في ا ل دي دين ذ ا ت ه م ا يهوذاتو مع اننا ن و ا ل ن ا س المسكينه د ي ن من ا ل ن ص ب س ي ا خ د د ي ن ا في ا ل ح ا ل ي ع د د ن أ ب ي ط ا ل ب ل م ا ي ج ي و ز ولكن يومنا عددنا من حسين ما ج ا ب ه مجدو ن رضي الله عنه جميعا لما ي ج ي و ز و ل ي ق و ل له انا م ح ت ا ج ي ق و ل له اكتبلي في الوطن داير كم او موضوع اشينا يقول ل ه خطة ت كتبوها طالبين قال لا أ ح ب ان ارى ذل السؤال على وجوه الناس عندهم ادب ذات عالم لذلك هم يتعاملون يفعلون الخير ولا يلتفتون إ ل ي ه ولا يعظمونه ل أ ن العمل وان كثر و إ ن عظم في حق الله وفي جنب الله وفي مقام عبوديتك له لا يساوي شيئا أ س أ ل الله تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى و بصفاته العلى ان يفقهنا في دينه و أ ن يفقهنا ف ق ه ا ل إ ي م ا ن و ا ل م ع ر ف ة به و أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص و أ ن يوفقنا لكل خير أ س أ ل ه تعالى أ ن يهدينا ل ل ت ه أ ق و ى اللهم يا ربنا و يا مولانا حببت لنا ا ل إ ي م ا ن